أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غفور شكور والذي أوحينا het is de waarheid. Het de waarheid. Het de waarheid. de de من متصد و منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحل en de afgelopen jaren ook alweer een beetje verwarrend. Ik heb het niet gezegd, maar ik heb het